الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته أ م ا بعد فهذه ق ر ا ء ة في كتاب منهج ا ل س ا ر ك ي ن وتوضيح الفقه في الدين ا ل ع ل ا م ة عبد الرحمن بن ناصر السادي رحمه الله تعالى ن ق ر أ ه ا على شيخنا أ ب ي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين وفي باب ص ف ة ا ل ص ل ا ة وفي الدرس السادس عشر قال المصنف رحمه الله ويقول ايضا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد ا ل مجيد وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد أعوذ أحب عذاب عذاب ويدعو ومن ومن والممات ومن بالله القبر بما المحيا المسيح الدجال بما أحب ثم يسلم جهنم من ثم فتنة فتنة نعم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أ م ا بعد بعدما ذكر العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى التشهد فقال ثم يتشهد التشهد ا ل أ خ ي ر وهو المذكور ويزيد على ما تقدم يعني يزيد على التشهد التحيات لله والصلاه والطيبات إ ل ى عبده ورسوله يزيد اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على آ ل ابراهيم انك حميد مجيد وفي ر و ا ي ة كما صليت على ابراهيم وعلى آ ل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آ ل ابراهيم وفي روايه كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد هذه تسمى ا ل ص ل ا ة ا ل إ ب ر ا ه ي م ي ة وقد وردت فيها ع د ة صيغ و أ ي ص ي غ ة اختارها المصلي و او ر د على النبي عليه النبي الصلاة ا ا ل ل س م أو صحت بها ا ل س ن ة فهي مجزئه ذ من من عذاب من عذاب أعوذ ا الموت بالله القبر المحية والممات ومن فتنة المسيح للتجال وأيضا جاء أنه يقول اللهم يقول من من جهنم ومن ومن وفتنة يستعيد فتنة إني شرد بك أنه أرضى من المأثم وداء ا ل م م غ ر و ي ع و ل ل لأن الموت ل ل ه هذا فيه بما إجابة ا أحد د ع في آخر الصلاة ودع بعض علماء منهم طاووس بن كيسان اليماني من علماء اليمن رحمه الله إ ل ى وجوب التعوذ بالله عز وجل من هذه ا ل أ ر ب ع في آ خ ر ا ل ص ل ا ة فالمسلم يحرص على أ ن يدعو أ و ي س ت ع ي د بالله عز وجل من هذه ا ل أ ر ب ع ودائما ا ل د ع ا ء في ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل أ م خ ا ل ج ا ل ص ل ا ة في ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل ولذلك ابن ت ي م ي ة رحمه الله ك ذ ل ك ع ل ا محمد بن صالح ابن تيمين قالوا ب أ ن الذكر اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م أو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا يقال متى داخل ا ل ص ل ا ة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يرى ابن تيميه وابن تيمين أ ن ه يقال في في ا ل ص ل ا ة والجمهور على أ ن ه يقال بعد ا ل ص ل ا ة قالوا لان ا ل أ ن س ب في ا ل ص ل ا ة هو الدعاء و أ م ا الذكر ف ا ل أ ن س ب أ ن ه يكون بعد ا ل ص ل ا ة ولذلك لا تدعو بعد ا ل ص ل ا ة م ب ا ش ر ة فتؤخر الذكر فهذا ب د ع ة كما أ ف ت ى شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله أ ن ا ل م و ا ض ب ه على الدعاء بعد ا ل ص ل ا ة وتفويت أ ذ ك ا ر ا ل ص ل ا ة هذا من البدعه أما أ لو ن اما ن ت ه ى ن أ ذ ك ر ه ودعى أ ح ي اذا ن ا فلا بأس ب ل ك ك م أفتى كان ب ر واحد العلم أما إذا ك كل ص ل ا ة كما يفعل في بعض البلدان كانت هذه البدع قائمة في بلادنا مصر والحمد لله أزالها الله على أيدي أهل السنة هذه لله أهل على مصر في أيدي كان الناس بعد الصلاه م ب ا ش ر ة يرفعون د ع و ن ي أ ي د ي ه م على ا ل إ م ا م ويدعون والعله م و ج و د ة او قد تكون موجوده ل ن في بعض البلدان كذلك أ ظ ن في بلاد يعني جاءت المشرق الكازاخستان وهذه البلدان أ ظ ن ه ا م و ج و د ة هكذا يا ا س ر الله نعم كل شيء موجود الله أبنستان نعم طالما لا يوجد علماء ولا يوجد طلاب علم في مكان ما تكثر البدع وتقل السنن و إ ذ ا وجد ه ل العلم ف إ ن ه م يقطعون أ ذ ن ا ب هذه البدع ويحيون السنن لذلك الحفاظ عليهم مطلوب وعاده الله كما قال ابن عساكر في مقدمته فيمن تنقصهم عن العلماء أ ن يبتريه الله قبل الموت بمرض القلب يمرض قلبه والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم والعافيه نعم ويدعو بما أ ح ب ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم و ر ح م ة الله و ا ل أ ر ك ا ن القوليه ة من المصر وائد ا لحديث حجر و أبو داود د هكذا ك ع ن من ع عن يمينه وعن م يسلم يمينه ي س ا ر ه وتنازعوا في ل ت س ل ي م ة الثانية واجبة سنة والحنابلة هل ومنهم المصنف هي ي أم ر و واجبة ن أنها لعموم قوله عليه السلام تحليلها التسليم يعني التسليمتين وبعض العلماء يرى أ ن ا ل ت س ل ي م ة ا ل ث ا ن ي ة س ن ة و ف ا ئ ل ه ذكر الخلاف في ذلك ما هو أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان يعتقد أ ن التسليمتين واجبتان ف إ ذ ا انتقد وضوؤه بعد ا ل ت س ل ي م ة ا ل أ و ل ى ف إ ن صلاته تكون ب ا ط ل ة أ م ا على القول ب أ ن ا ل ت س ل ي م ة ا ل ث ا ن ي ة س ن ة ف إ ن ه لو انتقد وضوءه بعد التسليمه ا ل أ و ل ى تكون صلاته ص ح ي ح ة ولا ب ا ط ل ة ص ح ي ح ة ولذلك يلغزون يقولون انتقد وضوءه قبل أ ن ينتهي من التسليم وصلاته ص ح ي ح ة المقصود بالتسليم و التسليمه ا ل ث ا ن ي ة وذاهب ع ض العلماء ينسب ذلك ا ل إ م ا م مالك في م ا ذ ك ه رحمه الله أ ن ه يسلم تلقاء وجهه ولعل هذا نصره اذن الشيخ ناصر ل ا خ و ة المكثرين للقراءه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي يعرفون هذا ها لعل م م ن ن ص ر الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله أ ي ض ا هو قول المالك أ و ا ل م ا ل ك ي ة أ ن ه يكفي تسليمه القاء وجه ولكن كبار علمائنا منهم س م ا ح ة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله وغيرهم من العلماء يرون أ ن هذا شاذ و أ ن ه لا بد أ ن يسلم تسليمتين سواء قالوا ب أ ن ا ل ت س ل ي م الثانيه سنه او و ا ج ب ة ولا يسلم ت س ل ي م ة و ا ح د ة وهل يشرع زياده وبركاته في التسليمه ا ل أ و ل ى أ م لا قولان الى اهل العلم يرى علماؤنا ومشايخنا أ ن زياده وبركاته ش ا ذ ة و أ ن أ ك ث ر الرواه على أ ن ه ا يكتفي ب السلام عليكم و ر ح م ة الله ولا يزيد وبركاته في ا ل ص ل ا ة و ذ ا بعض العلماء الشيخ ناصر الالباني إ ل ى أ ن ه لا ب أ س بزياده ة وبركات والفلام وابدين تاريك الشاذ على في ل ه و مخالفة الثقة للجمع من مخالف للجمع الثقة الثقات الثقة هل هو ب ح ي ث أنه لو ر و ى الحديث طريقا أحد من من طرق عشى ك ا ل الصلاة الحديث س ب ب ا فجاء ة في من عشر طرق بماذا ب ا ل إ ش ا ر ة وجاء من طريق واحد بالتحريك فالقائلون م خ ا ل ف ة ا ل ث ق ة للجمع من الثقات يقولون ب أ ن هذه ا ل ز ي ا د ة ز ي ا د ة شاذه وقول بعض ا ل م م ن و ن ب حجر رحمه الله كما في ا ل ن خ ب ة ك م الفكر في نخبة ا قال و ز ي ا د ة راويها م ق ب و ل ة ما لم تقع م خ ا ل ف ة لمن هو أ و ث ق منه فعندما زادت ا ل ث ق ة حكمه انها م ق ب و ل ة وليست ش ا ذ ة نعم طبعا ب ا ل ن س ب ة ل ز ا د ه ا ل ث ق ة من ا ل ص ح ا ب ة هذه م ق ب و ل ة على كل حال أ م ا ما دون ا ل ص ح ا ب ة هذا الذي فيه الكلام ب د العلماء هل هي شاذه ي في حكم ام ل ل ح د ي ث ا س ت ق ل فالحافظ حجر ح بن ر م ه الله قابولها وأنها في حكم الحديث المستقل وعلى هذا جرى عمل الشيخ جرى هذا ناصر وقول الشيخ ناصر ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله ذ ل ك يقول ب أ ن ه يشير مع التحريك والكثيرون من اهل العلم يقولون فقط ب ا ل إ ش ا ر ة مع التحريك وفي ا ل ح ق ي ق ة أ ن قول الشيخ ناصر والله أ ع ل م هو ا ل أ ق و ى هنا و ر أ ي ن ا علماءنا و م ش ي خ ن ا يفعلون ذلك لماذا ل أ ن ا ل إ ش ا ر ة هل بينها وبين التحريك م ن ا ف ا ة لانه لو أ ش ر ت ب إ ص ب ع ك هكذا تسمى مشيرا ولا لا تسمى مشيرا ب إ ص ب ع ك كذلك لو أ ش ر ت مع التحريك هل هذه تسمى إ ش ا ر ة ولا لا تسمى إ ش ا ر ة ولكن معها ز ي ا د ة وهو التحريك فلو حركت لا ينتفع عن هذا كونه يشير و لذلك قيل أ ن هذه ا ل أ ص ب ع سميت ب ا ل س ب ا ب ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا غضب وسب غيره أ ش اشاره ر أ أ ن ت انت وهكذا يشير ب أ ص ب ح سمى ا ل س ب ا ب ة و س م ى السباحتان الابهام والتي تليها السباحتان وتسمى التي ت ل ب ه ا م ب ا ل س ب ا ب ة أ ي ض ا ولا ك ر ا ه في تسميتها بذلك ل أ ن ه ا جاءت في النصوص لبعضهم كوحيد بال يقل يكرى أ و يحرم تسميتها ب ا ل س ب ا ب ة ل أ ن الله خلقها الله خلق إ ب ل ي س وخلق الكفار ولعنه نعم وهل من متى يحرك اصبعه في هذا التشهد وهل يحرك في التشهدين أ م في التشهد ا ل أ خ ي ر فقط وعند م ا يقول بالتحريك يحرك متى ل أ ن الحديث جاء يحركها يدعو بها ف ه ذ المقصود ا يحركها يدعو بها سواء كان الدعاء دعاء ثناء أ م دعاء م س أ ل ة وعليه فيحرك من متى من أ و ل ت ش ه د أ م من بعد التشهد ه انتبهت و حصل توهان ا ل آ ن يعني عند من يقول ب أ ن ه يحرك ا ص ب ع جاءت الروايه يحركها يدعو بها هل يحركها عند دعاء الثناء وعليه فيحركها في من أ و ل التشهد أ م من بعد التشهد من الصلاه ا ب ر ا ه ي م ي ة من أ و ل التشهد لان التشهد فيه إ م ا دعاء ثناء و إ م ا دعاء مساله تحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد إ ل ى آ خ ر ه هذا دعاء م س أ ل ة فبعض ع ل م ا ء يقول ب أ ن ه من عند الدعاء ا ل م س أ ل ة ي ب د أ يحرك وبعضهم يقول من أ و ل التشهد يحرك بنان ء على أ على أن ا ل د على ا ء ك ه ع ل أ ن التشهد كله دعاء سواء كان دعاء ثناء في التشهد أ و دعاء م س أ ل ة في ا ل ص ل ا ة ا ل إ ب ر ا ه ي م ي ة وبعضهم يقول لا ي ح د ك ه ا إ ل ا في ا ل ش ه ا د ة أ ش ه د ان لا اله الا الله منه سماحه م ف ت ي عبد العزيز ا بن عبد الله بن محمد ه ل آل ا الشيخ و ا ل أ ظ ه ر والله اعلم أ ن ه ي ح د ك ه ا مع الدعاء لذلك رايناه من بعض علمائنا أ ن ه ي ح د ك ه ا اذا دعا اللهم صل على محمد إ ل ى آ خ ر ه نعم نعم <تصفيق> نعم التحريك بين السجتين لم ي ن ث ف ي حديث إ ل ا حديث في مسند الامام احمد و أ ث ب ت ه أ ح م د البن ا ل س ع ا ت ي وبه قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ولكن جمهور علمائنا ومشايخنا على أ ن هذا شاذ و أ ن ه كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة إ ذ ا جلس في ا ل ص ل ا ة يشير باصبعه بإصبع هذا محمول على التشهد وليس بين السجنتين وبعض العلماء يقول بهم م ن الشيخ محمد الثيمين هو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في أ ح د معه زاد المعاد حمده انظر ا زاد المعاد هديه بين السيدتين يوجد هذا في ك ل ا ابن القيم لا اعلم أ ح د تعرض لهذا سوى ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والشيخ محمد ابن م ث ي م ي ن لعله والله اعلم في الشرح الممتع فيما أ ذ ك ر قفت عليها في الشرح الممتع نبيل الشرح يا ها لا ائت بالشرح الممتع اظن فيه ايضا يا احمد الشرح الممتع لا لا هات للكتاب تلفوني بفيق اغلاط <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سمع. نعم、no. زاد ا ل م ع ا د هنا ولا فوق ه ا اه مفتاح ب وصل وصل نعم、no. نعم、no. no. السلام س السلام عليك يا ل ا ل س و ل الله س ا ا م عليك صلى ل ل عليه سلبع أهلا السلام اللهم صلي على محمد. اللهم محمد صلي و سلم على محمد هذا دعاء دعاء نعم ل قلت اللهم هذا دعاء مساله ل ي في مذكرت رقم ف ا ل نعم نعم <تصفيق> نعم ذكر هذا س م ا ح ه الشيخ ا ل ن ب ا ز رحمه الله أ ن ه لا يبسط إ ص ب ع ه و إ ن م ا يجعلهم ن حنين و هذا جاء في حديث لا له حديث سهل بسعر ساعد ي الله أ ع ل م ذكر هذا الشيخ س م ا ح ه الشيخ ا ل ن ب ا ز في رسالته الماتي ا ل ع ظ ي م ة مع صغر حجمها ص ف ة ص ل ا ة الرسول عليه السلام الباري ص ف ة ص ل ا ة النبي و ا ب ن ب ا ز ص ف ة ص ل ا ة الرسول نعم يرى بدعيه ماذا؟, ماذا قال الشيخ الالباني ل ب ي ع يضع يديه على رفتين وثم ق طيب الشيخ الحديث وبعد ذلك كالابن وقفت علي نبيل كلام عثيمين عندك في بين السجتين د نعم هو التحريك لتحرب لتحرب الله. نعم بين السجتين د إذا ذكر الثنتين ا قعد يدعو ليس فيه و ل أ طبعا الشيخ ناصر رحمه الله عنده قاعده عنده كل ما خال ف ا ل س ن ة فهو بدعه لذلك حينما يقول رحمه الله ب أ ن وضع اليدين بعد القيام من الركوع ب د ع ة بنان على ه ذ ا ا ل ق ا ع د ة عنده ذ ا لم يثبت هذا الشيء عنده أ ن ه من ا ل س ن ة فكل ما خالفه فهو بدعه لذلك لما قال رحمه الله في ر س ا ل ة ا له ل ص غ ي ر ة عن حكم وضع اليدين بعد القيام من الركوع على الصدر قال الشيخ ناصر أ ن هذا ب د ع ة فسول عن ذلك س م ا ح ة الشيخ ابن ب ا س رحمه الله انظر الى الادب بين العلماء انظر الى ا ل ت ر ب ي ة ا ل ع ا ل ي ة للعلماء ماذا قال هل قال ابن الالباني هذا رجل يعني متنطع متشدد يبدع الناس بغير بينه ولا ماذا قال ابن باز مع انه قال كلاما قويا جدا قال هذا قول او اختيار اخونا الشيخ ا ل ع ل ا م ة ع ل ا م ة الشام محمد ناصر الدين الالباني هذا قوله والصواب خلاف قوله و أ ن هذا من ا ل س ن ة ل أ ن والي ئ بن حجر حكى و في صحيح بن خزيمه أن النبي عليه الصلاة والسلام انه راى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ض ع يده اليمنى فوق اليسرى ف و ق ا ل ص د ر وهذا في حال القيام سواء كان قبل الركوع أ م بعد الركوع والذي يفرق بين القيام بعد الركوع والقيام قبل الركوع هو الذي يطالب بالدليل هو الذي يطالب بالدليل فيرى الشيخ ا ل ن باز أ ن ه ا س ن ة ويرى الشيخ ا ل ا ب ا ن ي انها ب د ع ة وتجد الجهال تجدهم يبدع بعضهم بعضا بناء على هذا وهذا غلط لان قال الشيخ ابن باز فهذا عالم له أ ن يقول هذا لكن أ ت ب ا ع هذا أ و ذاك هل ل أ ح د ه م أ ن يبدع ا ل آ خ ر بناء على هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ي س ي ر ة لا أ ب د ا لا يمكن أ ب د ا نعم ا ل إ ن س ا ن يتعلم الرد من العلماء أ ي ض ا س ي ا د ة م ك ا ن ة العالم مع رد خطئه نعم يا وجدتها نعم في زيد المعادن صوتك يصل ولا ما يصل ت د ر لكن هذا ك ل ا م نريده نريده في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 <تصفيق> <تصفيق> م ف يرفع ش ا ي راسه مكبرا غير رافع يديه بذل ابن القيم رحمه الله يرى عدم رفع اليدين بين السجدتين نعم ويرفع من السجود وقال ابن البخارف الصحيحة في حديث ابن عمر عند عمر لما حكى رفع الناس اليديه في ثلاثه مواطن قال ولا يفعل ذلك بين السجدتين و ا ش ت خ ن ا س ممن يرى س ن ي ة هذا أ ي ض ا في ص ف ة الصلاه ا و ر ث ذلك ح د ي ث أ ث ب ت ه وكل علمائنا على أ ن ه لا يشرع هذا الرفع خلاف بين العلماء اجتهاد يسع اهل ا ل س ن ة نعم、طيب. نتوقف ذلك ذلك نعم تفضل <تصفح> قال رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع ر أ س ه مكبرا غير رافع يديه ويرفع من غير السجود غير <تصفح> غير غير يكبر حالي علي رافع كان حال نعم هم ثم أو نعم ولا تعود على الرسول غير رافع ي ن اين احمد راشد موجود تعود على ماذا غير ه حال ولا تعود على الرسول متى تعود على الرسول غير رافع ي نعم ن حال طيب يعني ملهاش اي وجه كده احنا جيران انت جاري في <تصفيق> س ك ر ها ها <نعم. تصفيق> ها ها ها ها ها لعشان الجيره و ك د ه ن ع م فالوجهن、طيب. طيب ثم كان صلى الله صلى عليه وذكر س رأسه مكبرا غير رافع يديه ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس ل قبل رجله عليها م مكبرا من ثم مفترشا اليمنى يرفع غير يديه ويرفع يديه يفرش وينصب رافع و النسائي عن ابن عمر قال من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى سنة أن ينصب واستقباله باصابعها القبلة والجلس على اليسرى الصلاة القبلة بأصابعها على ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ج ل س ة غير هذه وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أ ص ا ب ع ه ويحلق حلقه ة ثم يرفع ع أ ص ب يعني يقبض ثم ن ن ت ي ن أصابعه و يرفع الإبهام والوسطى نعم ثم ي أ ص ب ع ه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 وقد أ أبي داود عن عبد الله بن زبير أن بأصبعه م وسلم ا داود الله النبي الله كان إذا دعا ولا يحركها فهذه الزيادة حديث صحتها عبد زبير عليه يشير في بن و عن نظر صلى فهذه ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه ا ل ز ي ا د ة بل قال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 وهو حديث صحيح ذكره أ ب و حاتم في صحيحه ثم قال ثم كان يقول بين السجدتين اللهم احسن ابن القيم هنا ا ح إلى ل ينتصر ت ر كفر ي حديث ح والد ج نعم ا بين ن ا ل ق م السجدتين ق ي أين انتهى التحريك بين ن الآن لا قلت لكم الآن ابن القيم انتهى أقرب من لا. اين التحريك بين السجدتين, السجدتين؟ هذا في التشاهد كله قال هنا على فصل في الجلوس بين السجدتين بين السجدتين نعم. نعم. وكان يضع يديه على فخذيه اي بين, الفصل بين السجدتين ف بين ا أحمد ح البن السعاتي ت في قال ي ق ه م س د لبن يعني هو ابن ل فصل الجلوس في ي السجدين وذكر الحديثة وذكر النسائية وذكر وذكر عثيم عمر م كلام قال هذا وكان ض ع على يديه فخيدي طيب مكلم محمد الثيمين الشيخ الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال ابن سبحان ق رحمه أ ثلاث عثيم قال سفات ابن ر الله و تعالى في شرح ممتع في المجلد الثالث تنبيه لم يذكر المؤلف المؤلف رحمه الله تعالى على قول صاحب الزاد موسى ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه آه نعم بعد شرحي قليل قال تنبيه لم يذكر المؤلف رحمه الله اين يضع اليدين وكيف تكون مع أ ن ه من ا ل أ م ر المهم في هذه ا ل ج ل س ة فلنبينه ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى أ ن يضع يديه على فخذيه واطراف أ ط ر ف أصابعه أ ركبتيه عند و أ ص ا ب ع ه عند ركبتيه الصفة الثانية اليمنى الركبة واليد اليسرى على أنه يضع يد ي ل ق م ه ا الركبة كأنه ق ا لها ب ض و أ م ا كيف تكون إما أن يضع ي د ه ا ف الركبه أ ص ا ا ب ع عند ل ة وإما أن يلتقم ي ي ب د ر كانه ب ت نعم م و أ كيف ك ت و اليدان أما بالنسبة الأصابع لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة م و ج ة إلى ل ا قابض ب ل ة ويكون طرف ل اليسرى م م ر س و ط ة م م م و ة ا لها أ ص ا ب ب ع يفرق ي ن م نعم. موجهه ة إلى ي د ا ل لا تكون جانبك ة القبلة تتجه القبلة بكل أعضائك يداك بكل ورجلاك وبدلك كله تتجه ي و ت ع أيضا يستدير في بعض الإخوة ربما إذا الهاتف الصف ل رن تجده ي يخل يعني يقع الهاتف لا لو أردت أن يعني إذا كان المكان مزدحم وربما أردت أن مزدحم ب أ خ ي ك أ ذ ن أ و ضرر تقدم أ و ت أ خ ر قليلا و أ خ ر ج هاتفك و أ غ ل ق ه أ و ضعه على الصمت لكن لا تدور لا تدور ع ن ا ل ق ب ل ة ه ذ ا إذا كان في أذر كان بجوارك يعني واحد من يعني فيه زي م سعد ث ل ا بجواره يتحرج يتحرك يمسه ت من من يتحرك أو ق د م وتأخر ل ك ن ن الشخص م ه أنه لا مانع لا لا تميل ض ر ر بجواره بوجودك ت... لكن لا فرص ت عن القبله لتخرج ا الهاتف فتبطل ا ل ص ل ا ة بهذا نعم قال رحمه الله ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ、نعم. بمعنى لا يفرجها بل يضمها إ ل ى الفخذ、نعم. اما اليمين ف إ ن ا ل س ن ة تدل على ان المرفق يكون على على الفخذ لا يرفعه إ ل ى أ ع ل ى هذا ي ف ع ل بعض الناس أ ي ض ا اما اليمين ف إ ن ا ل س ن ة تدل على أنه ن ه يقبض م انه ا ل خ ص والبنصر الخنصر ر و و والبنصر الاصبع هذا الخنصر والبنصر هذا ل ص غ يقبض ر الذي يليه ي ه منها ا الأصبعي الخنصر والبنصر هذا يسمى الخنصر والبنصر ه ذ ا يسمى البنصر وهذه الوسطى وهذه ا ل س ب ا ب ة وهذا ا ل إ ب ه ا م فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق به ا ل إ ب الابهام م و ا س ب ة السبابة السبابة ويرفع ويرفع يعني ي ع لا ل ج ف ض ة بعض ا ل ن س يضع ص ب ع ه ا هكذا هذه ما أدري الحركات يضع ب ع ه ا أصابعه على نعم ويرفع السبابه ة و ي ح ر ك ا الدعاء عند و ح ر ك ه عند الدعاء、نعم. هكذا جاء فيما روى الامام أ ح م د من حديث و ا ئ ل بن حجر هذا هو. نعم. بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إ ن ه جيد أحمد السعاتي. نعم. وقال فيه المحشي على زاد المعاد إ ن ه صحيح و إ ل ى هذا ذهب ذهب ابن القيم رحمه الله نعم نعم, نعم. انتهى أكمل أ م ا الفقهاء فيرون أ ن اليد اليمنى تكون م ب س و ط ة في ا ل ج ث ة بين السجدتين كاليد اليسرى ولكن اتباع السنه ة السنة مبسوطة أولى أن أ ولم ولا ولا تكون ورد لا اليد اليمنى تكون على الرجل اليمنى إنما يرد في في حديث صحيح ضعيف حسن ن اولى تقبض يقبض الخنصر ا ب الإبهام ن ص ر ويحلق و ل ا مع س ط أ وفي تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام الوسطى إليها إذا جلس الصلاة هكذا جاء عاما وفي بعض ا ل أ ل ف ا ظ إ ذ ا جلس في التشهد هكذا جاء عاما نعم فجمهور أو علمائنا أ و كل علماء قالوا بأنها بان هذا عام وفي ح د ي ث صحيح مسلم في ا ل إ ش ا ر ة في التشهد هذه تخصص هذا العموم وبعض ع ل م ا ء يقول هي عام في كل ا ل ص ل ا ة اليمنى هذا حالها في كل ج ل س ة في ا ل ص ل ا ة نعم الكلام وكلاهما ا ل م قوي ليس س ل ل ا ا ك في صحيح مسلم فنحن إذا أخذنا كلمة كلاهما في مسلم يعني يعني إذا ك ل ماهما ة ك ل ف يقصد صحيح يعني ي مسلم ماهما قبض ا ل أ ص ا ب ع اذا جلس في التشهد و ا ل أ خ ر ى ا ل ل ذ ذكرناه ي ا خ ي ي التي ف ة ا ل هذه خ ن ص ر والبنصر والمشار نعم. نعم. والثاني هذا ليس مسلم صحيح أ م ا التحريك للسجنتين هذا ليس في صحيح مسلم هذا في مسلم دمام أحمد فقط、نعم. يقصد على ويضم إليها بما ا أخرجه نحن ع على م لأنه الثلاث أصابر اثنين هذه الإبهام يقبض ويشير يقبض ي فقط بالسبب أو و ل ق ب ا ث ي ويشير ن نعم بواحد رحمه قال الله ف ن ن أخذنا ح إذا إذا الصلاة كلمة جلس في ق ل ن ا هذا عام في جميع الجلسات وقوله إ ذ ا جلس في التشهد في بعض ا ل أ ل ف ا ظ لا يدل على التخصيص لان أ ن ن ل د ي قاعلة الشيخ ع ي محمد ي يثبت ا لدينا س ن ة و ر على, على إخوانهم من العلماء إخوانهم ز والفوزان كلهم ي قاعده و و ل ل ن بأنه ي ف ل ل بين ا ت ش ه نعم ذ ا عام اخر الحديث مره اخرى حديث قال رحمه الله هكذا جاء فيما رواه أحمد من حديث جبال د ق فيه احمد و قال فيه, صاحب الفتح الرباني إنه جيد. وقال فيه المحشي على الزاد على صحيح المعات ذهب ابن القيم رحمه الله وما ذكره الحديث أ ص ل ا ما ذ كان ر ل ح د ي ث ك ا إ ذ ا جلس في ا ل ص ل ا ة أ ش ا ر ب ا ص ب ع لكن سيشير إ ل ي ه نعم أ م ا الفقهاء فيرون أ ن اليد اليمنى تكون م ب س و ط ة في ا ل ج ل س ة بين السجدتين كاليد اليسرى ولكن أولى ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة السنة السنة لا اليد اليمنى على حسن اتباع الرجل اليمنى إنما ورد أنها تخبط يقبض الخنصر والبنصر تخبط يقبض أن الإبهام يرد في في حديث صحيح ورد ضعيف تضم الوسطى أيضا ويضم, ويضم, ويضم, ويضم إليها الإبهام إذا ويحلق هكذا جاء عاما, عامًا. وفي بعض ا ل أ ف ا ض إ ذ ا جلس في التشهد هذا, وك... هذا الذي في صحيح مسلم نعم كلاهما. قال وكلاهما في صحيح مسلم فنحن إذا أخذنا هكذا جاء عاما, عامًا إذا جلس في الصلاة. أعد. هكذا جاء عامًا. قال يقبض الخنصر والبنصر ويحلق ا ل إ ب ه ا م مع الوسطى、no. او ل س ط أ、no. يضم ا و ي ض إ ل ي ه ا ا ل إ ب ه ا م إ ذ اذا جلس الصلاة في ه ك جلس ا عاما ء سبحان في الصلاه、oh, ة、no. <تصفيق> طيب يا يا أبا داود. أقول لك يا أبا نكمل لك أقول ل داود داود ا آ دخل وكلاهما ق ت باقي طيب نصلي ن و م ل ل ل م ب ح ث إن شاء ا نصلي ن الصالف واللي يتفضل و س ك ل ل الله م ب ح ث إن شاء、الله. تجارس قال رحمه الله تعالى وكلاهما في صحيح مسلم فنحن اذا أ خ ذ ن ا ك ل م ة إ ذ ا جلس في ا ل ص ل ا ة قلنا هذا عام في جميع الجلسات وقوله إ ذ ا جلس في التشهد في بعض ا ل أ ل ف ا ظ لا يدل على ا ل ت خ ص ي ص ل أ ن لدينا قاعده ة ذ ك ر ا الأصليون كان ي وممن ذكرها د الاصوليون ئ م ا ا ش و ك ن ي في نيل ا ا أنه ق فإن ذلك لا يدل على التخصيص, إنما التخصيص أن يذكر بعض قلت لك أ ك ر م الطلبه فهذا عام يشمل كل طالب ثم قلت ل اكرم يقتضي فلانا وهو من ا ل ط ل ب ة فهذا تخصيص ل أ ن ن ي في ا ل أ و ل ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم وهنا ذكرته بحكم يخالف العام ولهذا يقولون في تعريف التخصيص تخصيص مخالف إخراج مخالفا الأصوليين صاحب يكون البيان يرون يكون بعض بحكم بعض فلابد العام العام أضواء أفراد أو أفراد أن أما أنه موافقا فإن جنهور الحكم إذا كان كما حكاه صاحب أضواء يرون أنه لا من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 وبناء على كلام الفقهاء تكون كل ج ل س ة من جلسات ا ل ص ل ا ة م خ ا ل ف ة ل ل أ خ ر ى من أ ج ل التمييز ف ا ل ج ل س ة بين السجتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين وفي التشهد ا ل أ و ل افتراش لكن اليمنى و تقبض وفي التشهد ا ل أ خ ي ر تورك وإن كان يوافق الأول في قبض اليد فهم رحمهم الله يجعلون كان عن لكل التشاهد اليد الله تميزها الجلسات في فهم صفة قبض جلسة الأخرى رحمهم نعم على كل حال م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين ع ل م ا ء والخلاف فيها قوي ولا ينكر أ ح د على ا ل آ خ ر يعني من أ ش ا ر ب إ ص ب ع ه ا ل س ب ا ب ة بين السجدتين لا ينكر عليه ومن بسطها كما قال جمهور الفقهاء ل أ ن ي لا أ ع ل م أ ح د ا ق ب ل ابن القيم رحمه الله قال بهذا القول أ ح د منكم يعلم أ ح د ا قال بهذا ا ه ابن ا لا ق ي م و ل ش ي خ محمد اعلم ب ن ا ر ي ن ل واحدا قال غير ابن القيم هذا القول نعم <تصفيق> نعم ذكر الشيخ نصر أ ن ه لا يخفض ولا يرفع و إ ن م ا يحرك ك أ ن ه على عادتها ثم يرفع ويرفع وهكذا نعم يسبح. لا أ ع ل م هذا لا أ ع ل م هذه الصفه لا أعلم ا وفقنا الله يكون من يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ر ت ف ع ة تحجز بين سجودك وبين الأرض.